باسم الاب والاب والروح القدس الاله الامين انا كلمتكم في الاسبوع الماضي عن الشيطان واريد ان اكلمكم في هذه الليلة عن الملائكة حاجة الملائكة أرواح فمزمور مية واربعة بيقول الذي خلق ملائكته أرواحاً وخدامه ناراً تلته أرواح يعني ليس لها أجساد وبالتالي لا يوجد فيها الجنس مش الجنس بمعنى السكس بما نجندر يعني جندر يعني ما فش ذكر وامس الملائكة ما فش لا ذكر وامس ولذلك زي ما قال السيد المسيح لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء مين اللي بيخطئ في زواج الملائكة شهود يهوى شهود يهوى يفسره الآية اللي في سفر التكوين الصح 6 رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات فيقولوا أولاد الله ده هم الملايك اتجوزوا البنات وخلفوا منهم جبابرة كلام ده ما يصحش يقال لأن الملائكة ما فهمش ذكر أمس الملائكة أيضا يتميزون بالطهر والبر والقداس في المجيء الثاني يقول المسيح سيأتي مع ملائكته القديسين لأن ملاكوس القديسين وهنا نسأل سؤال إذا كان الشيطان ملاك وسقط هل ممكن إن في ملاك يسقط لا وإكتاز الملائكة فترة اختبار الذين سقطوا صاروا أبالسة ولا يمكن يتصلحوا والذين نجحوا في الاختبار صار لهم إكليل البر بحيث لا يمكن أن يخطئوا مرة أخرى وخاصة لأن الملائكة لهم طاعة عجيبة لله غير نحن بيقول إيه المزمور مية وثلاثة بارك الله يا ملائكة المقتدرون قوة الفاعلون أمره عند السماع صوت كلامه يعني مجرد يسمعوا كلمته وينفذوا على طول في ناس معانا أهلا وناس كويسين نؤمر الآن مجقول حاضر بعد شوية إن شاء الله يعني مش بتاعت عند السماع صوت كلامه عند السماع صوت كلامه دي زي قصة في البستان واحد بيكتب وسمع صوت معلمه كان بيكتب شيء ما قدرش يكمله ما قدرش يكمل الخرف عند سمع صوت كلامه ولذلك هي طاعة شاملة وسريعة وللتبو واللحظة عشان كده احنا بنقول في صلاتنا لتكن مشيئتك كما في السماء زي ما بيعمل الملائكة كذلك يكون على الأرض الفضيل عند الملائكة من طبيعتهم يعني لا يبذلون جهدا لكي يقوموا بأعمال الفضيل. لأن ما فيش مقاومة داخلهم لهذه الفضيلة احنا عندنا الروح تتجسد الجسد والجسد ضد الروح ويوجد صراع بين الاثنين لكن الملائكة ما فيش صراع لكي يقوم بعمل فاضل ده من جهة الصراع قال أحد الشعراء إلي أبو ماضي قال إنني ألمح في نفسي صراعا معراكا وأرى نفسي شيطانا وأحيانا ملاكا هل أنا شخصاني يأبى هذا مع ذاك شراكا أم تراني واهما فيما أراه لست أدري الملائكة ما عندهم في هذا الصراع يقومون بالفضيلة بتلقائية بدون مجهود وقد أصبحت طبيعتهم فالملائكة يمتازون بالجمال وبالنور في كرس الأولى بيقول ملاك من نور والجمال أكتر حاجة في الجمال هم الملائكة ولذلك في استشهاد استفانوس قال نظر الجميع إليه فإذا وجهه كأنه كملك من الجمال والنور الذي فيه والملائكة أيضا يمتازون بخفة الحركة يعني خفة الحركة يعني ممكن ينتقل من السماء للأرض في نفس اللحظة في لحظة ولذلك في بعض كتب اللاهوت كانوا يسألون هذا السؤال هل يقطع الملاك وسطا هل يقطع الملاك وسطا يعني يقطع وسط افرد اي واحد بني ادم جاي من امريكا الاوروبا بيقطع المحيط الأطلسي في السك وجاي من أسبانيا لمصر بيقطع البحر المتوسط في السك لكن هل الملاك لما يجب من مكان لمكان يقطع هذا الوسط لا فجأة يكون فلسطاني زي ايه زي الفكر مسلا أنت تكون بتفكر في حد من قريبك في أمريكا أو كندا تبص تلاقي فكرك انتقل لأمريكا أو كندا من غير ما تمر على بلاد أوروبا والمتوسطة على طول تلاقي فكرك انتقل لي بدون أن يقطع وسط الملاك قد يظهر بحيئة إنسان ويظهر بهيئة ملاك ليجنحهم ويظهر بهيئة له ستة أجنح لا نعرف كيف يظهر عدد الملائكة ربوات الربو يعني عشر تلافا عندما نقول في الصلاة بنا. ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات وربوات يقدمون لك الخدمة ربوات ربوات ربوات ربو عشر تلاف عشر تلاف يعني ميت مليون عدتهم كبير وفي الرسالة للعبرانيين الصحة 12 يقول ربوات نحف الملائكة وبنقول الجمع غير المحصى الذي للقوات السمعية الجمع غير المحصى الذي للقوات السمعية مش عارف لما انتم تروح السماء بعد عمر طويل تخش في الزحام بتاع الملائكة وتلاقوا مكان ولا متلاقوش رباط رباط والملائكة درجات وطغمات فيه الشاروبين والثرفين ساعة يسموه الكاروبين بدل الشاروبين وجمع كاروب والثرفين جمع الثراف والإهميم دول في الأبران بيعطي الجمع ودول مخصوصين للتزبيح وفي ملائكة للخدمة يقول عنهم الكتاب الذين أرسلوا للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص في هنا حاجة كميلة أو مع أن الكاروبين والسارفين بتوع تسبيح إلا أن أشعي النبي لما شفهم أمام العرش الإلهي كده بيسبحوا يقولوا قدوس قدوس قدوس الويل اللي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وعايش وسط الساعة نجس الشفتين الكتاب بيقول أول ما واحد من الصرافين ده سمع بيقول ويل ومي قتل لكتن لأن الإنسان ناج شفتين سعب التسبيح وجلي عليه قال له احنا هنسيبك كده اش ما دي شهامة الملائكة شهامة الملائكة حتى الراجل بتاع التسبيح راح قام وأخذ جمره من على المزبح ومسح شفتيه وقال له أنت الآن قد طهرت ما قدرش يحتمل واحد يقول قد هلك السرافين يقول له تهلك أنا موجود طب والتسبيح لأنا أسيب كل حاجة على دي فكرتنا بقصة زمان بيقول أن راهب كانت شغلته أنه ماسك الباب ويخدم الضيوف اللي جايين والفقراء والمساكين اللي جايين للدير وبس لأ رؤية جاله المسيح فبقى متمتع للرب بالرؤية وبعدين سمع أصوات الفقرة اللي بره فقعد مضطرب يترى أسيب المسيح ورحوهم واللي أقعد مع المسيح وسكهم وبعدين قلب العطوف مسكوا فخرجوا رحلهم وداهم حياجاتهم ورجع لأ المسيح منتظره قالوا لما كنت شمت خرجت تسعتهم كنت أنا هسيبك وأنا اللي أخرج أساته هذه الشهامة في في الملائك حاجات اسمها الرئاسات والسلاطين والكراسي والربوبيات ربوبيات جمع رب ملائك رب ترب ولذلك بالنسبة لربنا نقول عليه رب الأرباب رب الأرباب يعني لو كل الملائكة دول أرباب يبقى ربنا رب الأرباب زي ما هو ملك الملوك والرؤساء أهمهم ميخائيل وغبريال أو جبرائيل يخينوا الجيم بيمشي مع بعض ورسائيل وسوريال في سبع رؤساء ملائكة كورب من جهة علاقتنا بالملائكة نحن نحبهم ويحبوننا ولذلك احنا بنبني كنائس على اسمائهم بنبني كنائس على اسمائهم ونسمي اسماء على اسمائهم سواء اشخاص عاديين او اساقفة او مطارنة يعني ميخائيل مثلا تلاقي كنيسة اسمها كنيسة الملك وكنيسة اسمها كنيسة الملك مخير والبني أدمين تلاقي واحد اسمه ملاك واحد اسمه ميخائيل ومطران اسمه الأنبى ميخائيل وتلاقي جبرايل عندنا أسيس اسمه أبونا جبرايل وعندنا أسقف اسمه أنبى جبريل هو نفسه ميخائيل اختصرها ميخ تلاقي واحد اسمه ميخ اختصر من خليل تلاقي واحد اسمه قبرة اختصر قبرأيل كل دول باسماء الملائكة ورفائيل تلاقي اسم رفائيل بين الناس وانبر رفائيل وصل السفر سوريال. تلاقي في ناس اسمهم سوريال الملاك بالإبت يعني أنجيلوس أنجيلوس تلاقي في أسافة نقول الأنبى أنجيلوس وتلاقي البني أدمين تلاقي واحدة اسمها أنجيل ما هو أنجيل أمين أنجيلوس وواحدة اسمها أنجيل من أنجيلوس الى اخره والكنيسة احنا بنسميها بيت الملائكة من اهتمامنا بالملايكة الملايكة علاقتنا بيهم مش بس ان احنا بنتسمى بيهم او نبني كنائس على اسمعهم او اشخاص على اسمعهم ده احنا ايضا نتشفع بيهم في صلواتنا نطلب شفاعة الملائكة و... ونعمل فطير الملاك على اسم الملاك المحيل انا فاكر اول مرة سكنت في مغارة سنة ستة وخمسين قلت لقل الشياطين يحاربوني. فقعدت أقول التذبح وبعدين أبص ألاقي كلمة في التذبح نيمة خورس تيرفنتيني أمجيلوس وكل صفوف الملائكة والأيور هيعرفوا المصحات إصحاب كتار فما يقدروش يقربوا الملائكة من ضمن خدمتهم لنا الإنقاذ والإرشاد والبشار فمن جهة الإنقاذ في السلم السمائي اللي شافه أبونا يعقوب كانت الملائكة الصاعدة ونازلة عليه والبعض يفسر بأنها صعدة بطلبات الناس ونازلة باحتياجاتهم. تدهالهم نسمع عن الملاك الحارس يحرس الناس وخاصة الأقفال وهنا أسأل هل كل إنسان ليه ملك حارس لا المسألة ما تحتاجش لأن ملك واحد ممكن يحرس مدينة بحلها ممكن يخرج الشعب البحال ملائكة مقتدرون هو يقول كمان الكتاب ملاك الرب حال حول خائفيهم حول خاء فيه وينجيهم ملاك الرب حال حول خائفيه فيه وينجيهم في ملايكة حال حوالينا احنا مش شايفينها لكن هي حال حوالينا وترجين والكنيسة بنسميها في التسبحة بيت الملائكة شيرة الاتريسية بإيئة انتين أنجيلوس يعني السلام لك اياته الكنيسة بيت الملائكة مليانة من الملائكة انتم مش شايفينهم لكن هم موجودين واستيق يقول ايه ربنا عن الناس الذين في ضيق في كل ضيقهم تضايق وملائك حضرته خلصهم يعني. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقول إيه في المزمور مزمور 91 يوصي ملائكة بك لكي يحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملون لألا تعصر بحجر من ججلك يقول في نفس المزمور يسقط عن أسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأما أنت فلا يقتربون إليك كل ديل أن الملائكة بتحيط بالناس عشان تخلصهم ده ملك واحد ضرب مرة مية خمسة وتمانين ألف من جيش الحريب والملاك المهلك ضرب كل الأبكار من الجالس العرش لأنه يضحن الراحة كله في ضربة واحد بملك واحد الملاكة أخوياء جدا المقتدرين القوة من قوة الملائكة هكاية الملاك اللي نجد دانيال من جب الاسود دانيال بيقول إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الاسود إيه ده إيه جبروت ده قوة من الملائكة وعملها في الانقاذ ملاك أنقذ بطرس هو في السجن قال له تعالى معي بص لأ اللي في إديرت ليه راحت ومشي مع الأقلب وبتفتحت لغاية لما خرجوا برا ايه ده ملايكة بتنقذ وليها قوة عجيبة في هذا الانقاذ اثنين ملايكة راحوا بسادوم دخلوا بيطور الملائكة في منتهى الجمال فالشياطين بتؤسدهم دول اشتهوا الملائك لما لقوهم جمال كده فدخلوا وضربوهم بالعمل فعيم كل اللي حولي الباب بعدين أخذوا الوت وأسرته وثلع بيهم يخرجوهم من المدينة المحترقة من القصص الجميلة في الانقاذ قصة إليه شعوا جهزي بصوا لقى جيش أرام عليهم والحكاية صعبة وخاف جهزي فإليه شقال افتح يا رب عيني الغلام ليرى أن الذين معناه أكثر من الذين علينا. ورد في السفر الذكري النبي الصاحب ثلاثة. يقول رأيت الشيطان بيعكس يهوشع رئيس الكهنة فطلع واحد من الملائكة من طائفة الأرباب وشخط في الشيطان قال له لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب أليس هذا شغل منتشل من النار ومشى الشيطان وقوذ جنبهوشا في قصة إلي النبي لما كان هربان من إيزابيل الملكة اللي عايزه تقتلوا جاء له الرب وعزاه وطيب خطره وإداله خبزة تكفيها أربعين يوم قال له المشور طويل عليك خذ الأكلة دي عجيب ملاكي يجي يفتقد إلي وهو هارب من الملك إيزابيل نلاحظ أيضا في يوحنا إصاح خمسة في قصة المريض اللي بقاله 38 سنة قاعد جنب البرك يقول الكتاب كان ينزل ملاك ويحرك المياه في البرك فأول واحد ينزل فيها يشف جيليه معنين أول معنى أن الملاك بيهتم بالمرضة عايز يشفيهم ثاني حاجة قوته المعبزية انه لما يحرك الماء يبقى قادر على الشفاء كل دي في موضوع الانقاذ في موضوع الارشاد نجد انه لما ابونا ابراهيم أراد أن يختار زوجة لابن أسهاء بعد عبده لعازر الدمشق قال له اذهب وملاك الرب هيرشدك إزاي تختار زوجة لابن وقد كان موسى النبي في خروق 23 ربنا قال له ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته كورنيليوس قائد الماء وكان رجل طيب وأممي ظهر له ملاك وأرشده قال له تروح يافة وتلاقي بيت واحد اسمه سمان بطرس هو يقول لك تام ال إيه ونفس الملائكة لا نبترس وس وطلبوا موضوع يعني لا أستطيع أن أن أشرح كل الملائكة الذين وردوا في سفر الرؤيا. لكن ربنا ما اتبعت ملاك لكي يرى الناس ما يكون وما ينبغي أن يكون في المستقبل ومنهم ملائكة كانت للعقوبة وملائكة كانت للبشارة ك ايضا في الإرشاد في لبس السماس ماشي بعد ما الملك قال له تعالى قائلا في مركبه للراجل الايه الخص الحبشي امشي وراه امشي وراه لغاية المبشروا وبقى مسيحا حاجة لطيفة ان يجي ملك يقول تعالى امشي هنا وروح هنا في سفر دانيال إساح 8 لما رأى رؤية ومش عارف أبدا يفسرها فربنا قال للملك كابريل فسر الرؤيا لهذا الرجل ملائكة دول جبارو كويسين ملائكة البشر معروفة اللي بشر مريم العذراء واللي بشر يوسف النجار واللي بشروا المجوز واللي بشروا الرؤى هذا كآخر تمام الملائكة مع نصير بعد المعمودية. يقول إذا ملائكة جاءت تخدمه دول خدامه وفي آخر الزمان بيقول يرسل ملائكته ليجمعوا مختاريه من أقصاء الأرض كلها وهو لما يجي في المجيء الثاني قيل عنه أنه يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحين أذن يجازي كل واحد حصر أعماله وظهر الملائكة, الملائكة كان لهم دور في الميلاد البشارة كانت لهم دور في القيامة لما ظهر للنس وقلوا لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو هنا لكنه قام كما قال والملائكه اللي جهوا دهحرجوا الحجر عشان الناس يشوفوا القبض متى اللي اكتشف